إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا سين والقرآن الحكيم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 انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين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 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم, لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين